وَم سَلُكَمَاتٍ خَابِي سَةٍ كشَجَاتِدٍ خَابِي ساتِين جَتُتَت مِنْ فَووكِل الأرضضِ مَا لَه مِ قَراب يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ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 جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قلت مت فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا وَقاللَ تَويُوم فِيقُومِمَا رَزَاقُ ه صِ اللَّ وَعَلَانَةَم مِنْ قَابَلِ أَأتِيَ يَومُ للَِّ بَيعُم فِيهِ وَلَ خِلَ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السماء رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لَكُمُ الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر قَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ